الناس كلها رايضات عليك هادي يشبح قاعده في البنات تعلم درو وصرات عليك هادوما كلدو مشروبات رجعت الناس طافره بيك قد رعليك الحكايات صغرك وزينك راه غاويك تحلبت قبل عمراتك الناس كلها راي تبغيك تبغيك تبغيك ودي اشبه حكاماتك عدتك اي احتي صمعت مالك ودي ثلاثينات اش كل يبقى يسال عليك تباك تنبيع ديباتك صغرك وزينك راه غاويك تعافت وقبل خوداتك الناس كلها راهي تبغيك تبغيك تبغيك ايه ودي اشبه حكناتك ايه يا عالخمر ولي السيقارات <تصفيق> نعيم السوح ما يجيش عليا يا تبغى لا كريونات تروك وين عافات وقبلك خودات الناس كلها راهي تبغيك تبغيك تبغيك يا انا ما كلام بيحلاليك رحمي لك قد في ما نعود نقهر قوم بك الروي خدودك بده صغرك وزينك صاروا كوزنك راه غاوجا حافته het is een ناسklaar, hij te breek. Echt, dat بايدو مسوي عشداتي استغلي الرأي اللي بكيك وفكري شوية في المماتي صغرك وزينك راه غاويت اشعال فاتو قبلك عذراتي الناس كلها رهي تبغيكا ودي أشباحي قناتك جاعداتي كمين مانيش مغلط فيك <تصفيق> طابريه مني وصياتك هلاف من الناس تضحك تبحك لك وما عنديانك بالداتك بصبروك وزينك راه غاويك مش حالفاتو قبلك عبراتك الناس كلها رايي تبغيك وانتي اشباح قعداتك جماتك